عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إن الناس إليه قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام وعن معاد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 وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسناتهم حديث صحيح هذا هو الطريق لكن في الطريق عقبات نعم عقبات فتن وشهوات لأن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات اسمع الطريق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا زال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إليك وإلا لا تسد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب اعلم أنه إذا عرف الثمن هانت العقبات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 فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحلول, مع الحلول يا من أحل الصادقين دار الكرام وأورث البطالين منازل الندامة اجعلني ومن حضر من أفضل أوليائك زلفا وأعظمهم منزلة وقربة تفضلا منك علي وعلى إخواني وأخواتي يوم تجزي الصادقين بصدقهم يا أكرم من رجي ويا أحق من دعي ويا خير من التقي أمن علينا بغفرانك وعملنا بفضلك وإحسانك وهب لنا نورا من أنوارك وذكرا من أذكارك ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اجعل لنا صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ونجنا من عذابك ونجِّن من عذابك ونيرانك واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين والحاضرين منهم والغائبين اللهم اجعل متقانا بعد تفرقنا في دنيانا في جناتك اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمة وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجمع شملنا وواحد صفنا وأصلح لا أمورنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين فاستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمع